وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِطُونَ فَمَنْ أَصْلَمَ فَأُنَاكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا وَأَمَّ الْقَاصِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوْ يَسْتَقَمُ عَلَى الْقَرِيقَةِ الْأَسْقِينَ هُمْ مَا أَنْغَدَقَ لِنَفْتِنَهُمْ فِي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 عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ مِن بَيْن يَدَيْهِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصْدَاءٌ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْلَغُ رِسَالَاتِ رَبِّهِ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِ وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا إصفه أو ينقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا رب المشرق والمغرم لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا آكال وجحيما وطعاما غصتا وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهنا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا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 ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أذبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصلي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لو للبشر عليها تسعة عشر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 وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس نفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة فلا قادرين على أن نسوي بنانة فَلْيُرِيدِ الْإِنْسَانُ يَفْجُرُ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يوم الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ البصر وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشمس وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ المفر كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قدم وأخر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 إن اعتدينا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا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 متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودارية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأريات من فيضتي وأكواب كانت قواريرا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 إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تضيع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك أكرم وأصيلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهَا أُولَٰئِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا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 وجعلنا فيها رواسي شَامِخَاتٍ وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب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 كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل له اركعوا لا يركعون وَإِنَّهُ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ